صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن ويجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون, ويقولون يا ويلتنا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما